ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم, أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محبظون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأتي ودعلنا فيها جنات من نخيل وعماد وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت في أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما ما لا يعلم وآية لهم الليل نسلق منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون